إن الله لدو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون إن الله لدو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون